فردا شاعر ان اورد نزلف او مروان خبري وكرز المتدملالي امي والخبري فردا شاعر ان اورد نزلف او مروان خبري وكرز المتدملالي امي والخبري وكرز المتدملالي امي والخبري ما يا دواء شعير نور فزنا احنا خلونا ما يا دواء شعير نور فزنا احنا خلونا برضبان برضن تشثمان او داه حن حبري وكنا زالمتدام علي او من خبري برض شاعر نور دزل فوق وان من خبري وكرز الموت دملالي امي وان خبري وكرز الموت دملالي امي وان خبري حپ خوانيتو قربان سنداري موايا نور حپ وابا قربان نوك موايا نور دجوان خبري وكذا المبتدا ملالي او ما هو الخبري فردا شاعر نور دثر فو او مروان خبري وكذا المبتدا ملالي او ما هو الخبري وكذا المبتدا يوم او نور تغفاش <تصفيق> لي ابانا صار يوم تيكا نور وقرا اشعارك دمي او وانخبري خبري وقرا زلمه تدمى أو او خبري فرير ده شعير ان ارتزل وان خبري وكرزل المتد مل ل او موان خبري وكلزل المتدمل ل أو موع خبريلك قهرى وسى برضى بانشندو او قمرا پور اولن خبري وكذا المعتدملالي امي وان خبري برضى شاعرن يرد صرف او مروان خبري وكذا المعتدملالي امي وان خبري وكذا المعتدملالي امي وان خبري دخب القلم لك خنت في الظلم وكراوا دغبال لك خنت في الظلم وكراوا ورتاياك تاريخنا داهر من خبري وكرز سلمت ملا لي امي وين خبري برده شاعر عن خبري و کرزل مرتدا ملا ل امی ون خبری، و کرزل مرتدا ملا ل امی ون خبری. دکوندی بوری اتی من طای بهیر چینکی، دکوندی بوری اتی من خبری. وكرزل مرتدم ملال امي وان خبري خبري خبري خبري ورد الشاعر عن ورد سلف أمر والخباني وقل زلمة دام امي أمي